كُلُّ نُزُلٍ ذَٰلِكَ مَا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لَّمَّا أَمَانٌ ذُهِ حَنِّيَ عَنِّي وَأُغْنِ لِرُجَنٍ نَنْتَقَ قَدْ صَادَ وَمَنْ I'm not down.